لا والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن ولاه وبعد أما درجات الجنة تكلمنا في الدرس الماضي عن منازل الجنة وفيها أعلى وفيها أوسط وفيها أدوى والليلة نتكلم أو اليوم نتكلم عن درجات الجنة هل الجنة درجات؟ ونحن قد علمنا آنفا أن النار دركات واليوم نقول والجنة درجات الدرجات لأعلى كدرج السلم والدركات لتحت فالنار دركات والمنافقون في الدرك الأسفل من النار أما الجنة فهي درجات على حسب الأعمال فدخول الجنة ابتداء هو محض فضل الله عز وجل حتى على الأنبياء كما قال السلام لا يدخل أحد, أحد منكم الجنة بعمله يعني بفضل الله قال ولا أنت رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمه منه وفضل إذن دخول الجنة ابتداءا هو محض فضل الله عز وجل على عباده المؤمنين الموحدين أما درجاتهم في الجنة فهو على حسب أعمالهم على حسب أعمالهم فقال الله تعالى ومن يأتي مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا ومن يأتي ربه يوم القيامة مؤمنا قد عامل الصالحات إذا لا يكفي في ادعاء الإيمان مجرد القول ولا عقد القلب بل لابد من انضمام عمل الجوارح بما يعتقده القلب فالإيمان قول وعمل يزيد وينقص فمن زعم أن قلبه نظيف مع انه لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يحج فهو من اكذب الخلق لو كان نظيفا لظهر على بدنه الاوامر والنواهي فلا يقبل من احد شهادة ولا ادعاء ايمان بغير عمل الاعمال كالاسنان للمفتاح بغير اسنان لا يفتح له ومن يأتي ربه مؤمنا قد عمل الصالحات جزاؤهم فأولئك لهم من درجات العلا وقال سبحانه كلا نمد هؤلاء وهؤلاء يعني من أراد الدنيا ومن أراد الآخرة من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا من أراد الدنيا أخذ منها ومن أراد الآخرة أخذ منها انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض لا يمكن أبدا أبناء الدنيا يستون في المنزلة والدرجة مع أبناء الآخرة وكل أم يتبعها ولدها وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلها الآخرة أفضل من الدنيا ودرجاتها أكرم وأحسن فمن عمل للآخرة كان في أعلى الدرجات ومن عمل للدنيا كان في أدوى الدرجات وقال تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين الذي يتخلف عن الجهاد من غير عذر إذا نودي عليه وتعين عليه فلا يستويان أبداً القاعد والمتخلف عن النداء والذي بادر وسارع إلى النداء لا يستويانه إلا أن يكون صاحب ضر وعذر فيستوي مع المجاهد الذي يجاهد تحت بريق الصيوف لأنه لم يمنعه إلا العزر ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لأصحاب في غزة من الغزوات إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا نزلتم واديا ولا فعبتم شرفا إلا شاركوكم الأجر حبسهم العزر لكن بغير عذر لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله لا يستوون بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة على القاعدين درج يعني المجاهد فوق القاعد درجة وانت تقول يعني ايه درجة يعني تسعة من عشرة لا لا لا الدرجة مشكلة الدرجة في الجنة ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض ما بين الدرجتين المجاهد أعلى من القاعد بغير عذر مسيرة خمسمائة سنة في الجنة وهذا مقدار ما بين الدرجتين في الجنة إذن إذا, إذا علمنا أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن درجات الجنة مئة أو إن في الجنة مئة درجة إن في الجنة مئة درجة ما بين كل درجة وأخرى مسيرة 500 عام يبقى ارتفاع الجنة ذاديه هل يمكن لأحد أن يتصوره؟ الجواب لا إذن يصدق عندنا فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر الجنة بناء غريب بناء غيبي قد ملأه الله تعالى بالخيرات والكرامات لأولياء الصالحين بما لا يمكن الإنسان أن يتصوره. قال وكلا وعد الله الحسنى ربنا وعد المؤمنين القاعدين ووعد المؤمنين المجاهدين بالجنة لماذا؟, لماذا وعد القاعد لأنه مؤمن لا يستوي القاعدون من المؤمنين فله جزاء الإيمان لندخل الجنة لكن شتان ما بينه بين المؤمن المجاهد بماله ونفسه في سبيل الله بينهما درجة وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما وقال عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات أهل الإيمان في الدرجات العلا وأهل العلم إذا كانوا من العاملين به الداعين إليه بإخلاص لله تعالى فالله تبارك وتعالى يرفعهم كذلك درجات يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير وقال تعالى أفمن اتبع رضوان الله كما باء بسخط من الله ممكن يستوياني الذي يتبع رضوان الله ومن يرضي الله ويرض رسوله كمن بقى بسخط النار هل يستوياني جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة لا ترى أهل الغرف من فوقهم شو بقى لما يكون واحد أعد في الدرجة الثانية يوم اللي في الدرجة اللي تحته بخمسمائة سنة سيرا يوم اللي تحت ينظر الى الدرجة التي فوقه فيرى صاحبها من خلال الغرف يبقى الغرف دي شكلها ايه ايه الغرف دي اللي الواحد اللي فيها يمكن ان يرى سكان الغرف يتراءون في الجنة تصور الواحد تحت ينظر فوق كده في في في الدرجة التي فوقه فيرى أصحاب الدرجة التي فوقه وبينهما مسألة خمسمائة عام كيف نظروا حينئذ وكيف قلبه حينئذ بل كيف يرى أصحاب الغرف شيء لابد أن نؤمن به وأن نسلم حتى نراه بإذن الله تعالى فإن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما يتراءون الكوكب الدرية الغابرة في الأفق من المشرق والمغرب لتفاضل ما بينهما يعني عايز يدي لك مثال مثال حتى لا تستبعد الأمر والله تعالى على كل شيء قدير ما هو اللي بيتفضل على عباده فعايز أقول لك يعني هب أن صاحب المنزلة العليا فوقك في الجنة أنت تراه كيف تراه مثال بقول لك ترى الكوكب الدري في كبد السماء بش أنت لما بتبص كده فوق بتشوف الشمس وبتشوف القمر والكواكب والنجوم تم دي بينك وبينها مسافات ومليارات الأميال ومع هذا أنت في المشرق وغيرك في المغرب كلكم يشتركوا في رؤية القمر وكلكم يشتركوا في رؤية الشمس والكوكب الدري والنجوم وغير ذلك فهل هذا يكون عجيبا وغريبا ومستحيلا أن ترى أصحاب الغرف من فوقك الجواب لا اعتبروا يا أخي أمر اعتبروا شمس اعتبروا نجم عالي فإذا كنت ترى ذلك في الدنيا والله تعالى هو الذي قدرك على ذلك فما هو المانع أن يكون ذلك في تراء أهل الغرف في الجنة قال يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم الجماعة اللي في الغرف اللي فوق دي ده أنبياء احنا, احنا فين هم فين فقال النبي عليه الصلاة والسلام بلى لا والله أبدا والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين دي المنازل على دي الرجال ليسوا بأنبياء ولا مرسلين بل هم رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين فمن آمن بالله وصدق المرسلين أي عمل بما جاء به المرسلون فلا شك أن لهم درجات ويقول عليه الصلاة والسلام إن في الجنة مئة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. وعن أنس رضي الله عنه قال: أصيب حارسة يوم بدر. واحد من الصحابة اسمه حارسة. فأصيب يوم بدر. وهو غلام حتى مات. فجاءت أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت يا رسول الله قد عرفت منزلة حارثة مني انت عارف انا بعز حارثة ده ادي ده ابني كبدي انت عارف منزلته عندي ادي فاياكو في الجنة يعني لو كنت تعلم يا رسول الله انه دخل الجنة اصبر واحتسب لان ده منزلة عظيمة جدا هي الام وده الاب يتمنوا ايه لابنهم مكتر من كده فاذا كان مات، ودخل الجنة فأنا أصبر وأحتسب وإن تكن الأخرى ترى ما أصنع يعني كأنها جاية مستعدة وال و... وغير ذلك مما يفعله هؤلاء فقال النبي عليه الصلاة والسلام ويحكي أو قال هبلتي ها انت هبلت يا سيد انت ولا إيه؟ هكذا يعني ها إنها ليست جنة واحدة إنما هي جنان أو جنة واحدة هي إنما هي جنان جمع جنة إنها جنات أو جنان كثيرة وإنه لفي جنة الفردوس أعلى الجنان أعلى الجنان جنة الفردوس فاطمئن على ابنك انه بخير انه بخير وعن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اهل الدرجات العولى يراهم من هو اسفل منهم كما ترون الكوكب الطالع في وفق السماء وان ابا بكر وعمر منهم وان عمى يبقى أبو بكر وعمر في أعلى درجات الجنة رغم أن في الرافضة عليهم من الله ما يستحقون وعن أبي هرية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول يا رب أن لي هذه يعني أنا حصلت الدرجة العالية في الجنة دي إزاي ده أنا عملي يقصر عن ذلك فيقول الله عز وجل باستغفار ولدك لك باستغفار ولدك لك فتصور كما قال عليه السلام خير مال المرء من كسب يده وولده من كسبه وولده من كسبه وينقطع عمل ابن آدم إلا من ثلاث إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له إذن ينبغي أن نربي أولادنا على الصلاح وعلى التقوى حتى ننتفع بهم أحياء وأموات أحياء وأموات ونعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال النبي عليه الصلاة والسلام يقال لصاحب القرآن أي بس خلي بقى كلمة صاحب دي يقال لصاحب القرآن يعني الملازم لقراءة القرآن المداوم عليها مش اللي بيقرأ ربع كل سنة ولا بيقرأه في رمضان و 11 شهر هاجر القرآن الكريم لا يقال لصاحب يعني اللي بينه وبين القرآن صحبة وملازمة ودوام على القراءة يقال لصاحب القرآن اقرأ, اقرأ وارتقي ورتل كما كنت تقرأ في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها إذن في درجات وارتقاء في الجنة لأنها درجات لأنها درجات من الذين يرتقون المؤمنين يرتقون أهل القرآن يرتقون المجاهدين يرتقون وغير ذلك من أصحاب أعمال معينة وفي حديث فضالة ابن عبيد من قرأ عشر آيات في ليلة كتب له قنطار قنطار ده شيء عظيم جدا عشر آيات بس ده احنا في غفلة بقى ولا ايه من قرأ عشر آيات في ليلة كتب له قنطار والقنطار خير من الدنيا وما فيها فاذا كان يوم القيامة يقول الرب عز وجل اقرأ ورقة بكل آية درجة كل آية يلقى درجة ينتهي إلى آخر آية كانت معه فانظروا إلى درجات الجنة ما أعلاها وما أحلاها وما أعظمها وما أيصر أن نعمل لها نسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق والسداد والرشاد وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا <laughs> <laughs> da.